مع الشيخ أبي إسحاق الحويني يا سيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكرين بالمثالين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 عروب الزهري أكثر من, من اسمه الشافعي رحمه الله حدث عن عمه قال دخل سليمان بن يسار على هشام ابن عبد الملك هشام ابن عبد الملك ده أمير المؤمنين سليمان ابن يسار ده أحد الفقهاء السبعة في المدينة فقال يا سليمان من الذي تولى كبره اللي هو في قصة الإيه قصة الإفك من الذي نقل الخبر ووشى بعائشة في المجتمع المسلم في المدينة فقال عبد الله بن أبي بن سلول فقال له هشام كذبت بل هو علي علي بن أبي طالب سكت سليمان دخل الزهري على هشام قال له يا زهري من الذي تولى كبره قال عبد الله بن أبي قال كذبت قال له الزهري أنا أكذب لا أبى شوف الجرأ والقوة ده بكلم أمير المؤمنين أنا أكذب لا أبى والله لو نادى مناد من السماء إن الله أحل الكذب ما كذبت حدثني سعيد بن المسيد وعروة بن الزبير وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة وعلقمة بن وقاص أربعتهم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الذي تولى كبره هو عبد الله بن عبيد ابن ف فلم يزل الجماعة الجلوس في مجلس هشام يغرون هشاما بالزهري بيحرضوه على الزهري يعني. عارف حسد الأقران حسد الأقران والمعاصرة حرمان بالذات لما يكون واحد له حظوة لو لا وحظوا أننا قلنا في المرة الماضية أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هو الذي أمر ابن شهاب اللي والزهري يعني أن يكتب الحديث وكان مقربا من أمير المؤمنين عمر ولا زال الذين أتوا بعد عمر يقربون الزهري فيبقى محل غبطة كثير من الذين لا يستطيعون الوصول إلى مجالس الخلفاء ولو جالس الخلفاء لا يكون لهم من الحظوة والمكانة مال الزهري فبيحصل بقى إيه الحسد للنبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد ذكر منها الحسد فقعدوا يغرون, جلسوا يغرون إيه أو تواتروا في تأليم هشام ابن عبد المنالك على الزهري فقال له هشام ارحل فوالله ما كان ينبغي لنا أن نحمل عنك أي أن نحمل العلم عنك قال له الزهري ولما أأنا اغتصبتك على نفسي أو أنت اغتصبتني على نفسي أو أنا جتلك ده أنت الذي ترسل ليه أنا ما أتيتك إطلاقا ولا تطوعت أن آتي إليك أنت الذي ترسلني فأنا لم أغتصبك على نفسك وإن أنا أفرض نفسي عليك وأدخل عليك في المجلس قال له الزهري فخلي عني أنا مش عايز أجي هذا المجلس ولا عايز أحضر هذا المجلس إذن لا ترسل إلي أماسك بقى من إيه من إيده اللي بتوجعه قال له لا ولكنك استدنت ألفي ألف مليون يعني قال له أسيبك إزاي دنت عليك اتنين مليون كيف أتركك فقال له قد علمت وأبوك من قبلك أنني ما استدنت هذا المال عليك ولا على أبيك أقول له عبد الملك المرمان بقول له لا انت قبل ما تمشي انت خلي بالك انت عليك اتنين مليون قال له انت عارف كويس وابوك يعلم قبلك انني ما استدنت هذا المال لا عليك ولا على ابيك يعني ايه الكلام ده هو الزهري الدين ده جاء ازاي كان الزهري رجلا سخيا جدا مش عايز اقول يعني الى درجة الاسراف ينصب الموائد ها اللي هي شبيهة موائد الرحمن دلوقت ينصب الموائد للناس ويأتي بأفخر الطعام من اللحوم المشوية ومن الفاكهة الطازجة والكلام ده وينصبها للناس في الطريق يوم كل واحد جاي عادي يأكل والزهر يماشي ما بين الموائد ايه؟ يشوف ده ناقص ايه وده ناقص ايه وبتاعه الكلام ده ايه وحط فكان الزهري بيستدين حتى من العبيد بتوعه عشان يشتري أكل يأكل الناس فأبو حازم سلمان كان من يعني أقران الزهري من أصحابه لما شاف الكلام ده وشاف الزهري عمال يستدين أخذ عليه العهد والميثاق إنه هو ما يقربش المسألة دي. أبو حازم زي ما هو واضح من كنياته كان حازما وماليش دعب الخلفاء تخلش عليهم وله معهم وقاع مشهورة فكان الزهري لما بيستدين فيدخل يجلس مع هشام بن عبد الملك مثلا او يجلس معه امير المؤمنين ولا حاجة. يقول له ايه زهري عليك وعارف انه ايه مدين بصفة مستمرة يقول له عليك كم؟ قل له الله علي مبلغ 300 ألف يقول له أد عنه دينه ده أمير المهمين اللي بقول أد عنه دينه فلن لأن أبا حازم رجل حازم ولا يخالط الأمراء ولا فكان بيقول الزهري لا تستدن حتى لا تذب إلى هؤلاء يعني المهم أخذ عليه العهد والمثاق ان هو لا ينصب هذه الموائد مرة أخرى مرت أيام وبتعه الكلام ده ويأج الزهري نصب الموائد وهاتج جاب الأكل والفاكهة وبتعه وقعد يأكل وماش في وسط الناس وإذا أبو حازم مارل في الطريق فلأ المنظر ده كان يركب حماره فوقف ونادي على الزهري قال على هذا التفقن قال له مبتسما انزل فإن السخية انزل فكل فإن السخية لا تؤدبه التجارب فكان الزهري بيستدين بقى هم عارفين إن طريقة الزهري وعارفين أنه بينصب الموائد والكلام ده فكان الخليفة نفسه ليسأل الزهري يقول له أنت عليك كم النهاردة يقول له عليك كذا وكذا يقول له يسد عنه فلما أغرى القوم هشاما بالزهري وعد وقي عليه الكلام ده ده, ده بيقول لك لا ابلك انا مين اللي ينطق يقول لك لا ابلك ده يطلع ايه بقى ان شاء الله وهو مملوغ واحد من رعاياك يا مولاي وبتاعه الكلام ده فكبرت في دماغي هشام لو خلاص انا ما اغتصبتك على نابي ولا اغتصبت نفسي عليك لا انا لا انا باجي لك ديت خلاص زهقت مني اتركني خلي عني قال له لا قال له لا لا لا اخلي عنك ليه عليك 2 مليون عليك اثنين مليون طبعا كانت الكبير على الزهري أن يقول له هشامر بن عدبالك هذا الكلام فردد عليه على طلبها قال له قد علمت وعلم أبوك من قبلك أنني ما استدنت هذا المال عليك ولا على أبيك يعني, يعني أنا ما دخلتش طرف الباب وقلت لك والله أنا مدين والدين دي فلوس عشان أسد الدينة ده أنت اللي كنت بتعملها من نفسك أدي معنى كلام الزهري خلاص خلي عني فطبعا لما لقى أن الزهري هاج وزعل وغضب والكلام دهوت قال إيه ما ينبغي لنا أن نهيج الشيء ومضى هذا المجلس يبدأ لنا فيه عبرة وبانت شخصية الزهري كرجل يتدين بالحديث وكان الزهري من أحفظ الناس وكان يقول آفة العلم النسيان وحياته المذاكرة حياته المذاكرة طلبة العلم ينبغي أن يستفيدوا من هذا يعمل مذاكرة مش مناظرة هناك فرق المذاكرة تستفيد منها أولا تعرف قدرة من تناظر من تذاكر ودخلين مش دخلين عشان نفطس في بعض ولا دخلين علشان أبين أن أعلم منك لا إحنا دخلين نستفيد أقول مثلا الموضوع الفلاني ماذا عندك فيه يقول عندي كذا كذا كذا كذا, كذا. خليني أنا مخالف له في الرأي أقول طيب ما هو أنت كيف تجيب عن الدليل فلان. يقول أجيبه بكذا وكذا وكذا أقول له طب ما فيه اعتراض هيرد عليك وهو كذا وكذا وكذا ها؟ يبقى إيه المذاكرة فتح باب الفائدة والمناظرة حرمان من الفائدة المناظرة داخل عشان أبين أنا أعلم منك وانت متفهمش أنا اللي بأفهم فأنا بقول لطلبة العلم ينبغي أن تعيدوا مجالس المذاكرة انك انت تعرف ما عند اخيك من العلم مش داخل عشان تقول له اللي عنده غلط واللي عنده صح فالزهري لما كان يذهب الى مشايخه وهم كثر كان سعى المسيب عروة مثلا ابو سلم ابن عبد الرحمن علقام ابن عبد الوقاص الليثي والجماعة دول فعايز يحفظ الحديث او المجلس اللي حافظه فعايز يكرر فيقوم كان عنده جارية ييجي من ال... الليل كده من عند أي واحد من المشايخ يلاقي الجارية نايمة يصحيها ولا قومي تقوم بقى إيه عملتوا فرق في عينيها بقى و... و... ولسه بتحلم ها؟ يعني لسه بتحلم مش... مش واخد بالها أنها قاعدة يعني فيقوم الزهر يقعد إليها حدثني سعيد عن أبي هريرة حدثني أبو سلمة عنها عائشة حدثني عروة وعنها عائشة حدثني مش عارف مين عن مين عن مين عن مين ويقعد إليه الأساند والمتون والكلام بسمع لنفسه بسبت الح فالجرية تقول له سيدي ما لي ولي سايد ما لي ولي أبي سلم ما, ما ولي الجماعة دول يعلم صحينه ومنامي والكلام ده فيوم يقول لها الجوم الذي كده يقول لها آفة العلم النسيان وحياته المذاكرة دي كان طريقة الزهر لما يحب يثبت ليه لما يحب يثبت الحب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين يا سيرة الخلفاء والنبناء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكري زنن خلَ فائئ النُبَل إعود جددي في القلب